إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يقاتلون فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ وَإِذْ قَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِّي رسول اللَّهِ إِلَيْكُمْ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 برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاء بالبينات قالوا هذا سحوم مبين ومن أظلم من من على الله الكذب وهو يدعى إلى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 وَمَسَاكِنَ سَاكَنَ طَيْبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَانِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وبشر المؤمنين. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى بَنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ